السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبة الكرام فيه أمرين في هذه الحياة كلنا نحبها وكلنا نتمناها وكلنا نرجوها وكلنا ندعو بها ليل ونهار ندعو الله عز وجل أن يحققها لنا تعرفون ما هي؟ أتوقع وصلت لكم الفكرة نعم إنه طول العمر كثرة الرزق كلنا والله يتمنى طول العمر وكثرة الرزق ما في أحد يقول أنا ما أبغى إلا إذا كان معتوه أو مجنون عافنا الله وإياكم طيب اللي يبغى كثرة الرزق وطول العمر سهلة جدا بإذن الله قالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح فأعطوني أسماعكم وقلوبكم يقول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني عمره فليصل رحمه نعم تصل أرحامك أمك أبوك أخوانك خواتك أعمامك عماتك أخوالك خالاتك أقاربك اللي حولك وتحصل على طول العمر وكثرة الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى والحديث صحيح شفتم الفضل العظيم والأجر الكبير مع عمل بسيط يسير منه فيكم ما يقدر يصل أرحامه ويحتسب الأجر لله سبحانه وتعالى في هذا الشيء وأبشر بالرزق الوافر والعمر الطويل بإذن الله فالله الله بصلاة الرحم